لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا خيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح ممدود وظل ممدود وما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 ولقد علمتم الناس أت الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطا من فضلتم تفسكهن إن لمُقرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المزنون لو نشاء أجعل له أجاً فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنزلتم شجرتها أم نحن المنشون